الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ